يا أفلا كنت رتالا قضي شرفا وأضي ضي بتراتي للقراء وأضي أفئدة الحفظ يا حلق ذكر الريان من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن